شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر في النفعة النكرا سيذكر من ويتجنبها الأشقى <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى <تصفيق> ثم لا يموت فيها ولا يحيا <تصفيق> قد أفلح من تزكى <تصفيق> وبكر اسم ربه فصلى <تصفيق> بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها ذال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى